يا قريب ممن دعا، يا حليم على من عصاه أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل ما عصيناك إذا عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل ربنا إننا وإن عصيناك فإنا نحبك نحن في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له. لسواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان اللهم اعتقنا واعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ثقها وجلها ك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت وإذا سئلت به عطيت نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الجنة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر اللهم فلا تحرمنا جارها اللهم واكتبنا ممن قامها إيمانا واحدسا اللهم اللهم واكتبنا ممن صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخطأ من المعاصي والانقام اللهم انا نعوذ بوجهك الكريم الذي اشرقت له الظنماء تصلح عليه امر الدنيا ولا أعوذ بك أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي لك العتبة حتى ترضى ولك العتبة إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا حول ولا قوة إلا بك إلهنا وربنا عز جارك جلتناهك وتقدست أسماءك ولا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك اللهم وبحمدك